والله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسقون بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين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 عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء, ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا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 ذكريو وجعلناكم, وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.